بسم الله الرحمن لفضيله <تصفيق> كفروا or even وهو <cu> وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًّا دي إحسانا هي saeiba belgashuddhu wa أَشُدَّهُ أَرْبَعِينَ موسوعه Ik ben hier Ik ben in deze Dat het een beetje anders is والذي قال لي وآل ديه Wa on نحث قال يمر قول في أم قد, قد خلت من قبلهم من قبل ولكل درجات بما عملوا ونوفيهم أعلى بل هو ما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 ويوم يُعرَض